وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّ جُمُوعَ لَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ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 فإذا قضيت الصلاة فاتشروا في الأرض وبتغوا من فضل الله وذكر الله كثيراً وذكر الله كثيراً لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجاره أو له ون فضوا إليها وتركوا كقائمة